117. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 118. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 119. وإذا يتلى عليهم قالون إنه الحق من ربنا إنّه الحق من ربنا إنّا كنا من قبّله مسلمين أولئك يُؤثرون أجراهم مرتين بما صبروا ويدرؤون في الحسنه السيئه ومن مما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغْوَ أَحْرَظُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَفْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْسَنُ بَذَتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمُهْتَدٍ وَقَالُوا إِنَّ التَّابِعِ الْهُدَا مَعَكَ نُتَخَفَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نمكن كلهم حرم آمن يجبا إليه ثمار كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أذلتنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القراحة فَتَيَفَعَثَ فِي أُمَّةٍ جَارِسُو لَيْتَلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى